Gracias. تبقى ممكن لو باي اوفر دوز صوتك عالي يا دكتوره والله مستذينه والله طب عشان مش عارفه تعالج بوزنت ده يعني اعمل ايه صراحه لو سمحك بس بسرحت ايه المصطحه يعني ما ادش بتقول اكتر من كده خلاص يا ابني بقى قلنا ان المواد اللي هي حتى اللي احنا بن او بنضربها لو زادت عن حدها او بقت اوفر دوز المدرهات أو, او كده طيب قالك الجرانس طبعا موجوده في كل العالم مش على مصر بس ولا اهروبيا بس ولا اي مره ثانيه فالبوتنس بلانز هي المقصود بيها اصلا اللي بتسمى بلانز اللي هي النباتات الطبيه اللي بيستخرج منها الادويه صح اي بلان اي بلان بيوفر اكتف برنسيبال الاكتف برنسيبال ده اللي هو الماده الفعاله او الماده النشطه اللي فيه هي اللي بيسترق... هي اللي بيستخرج منها او هي اللي بتجيب لنا في النبات وبنحضرها في المعامل او في النصانع او مصارع الادوية وبيقوموا طبعا منها الدواء بيستخرج منها الدواء تمام؟ فاحنا بنتم هنا بالبوز ناس بلانتس المقصود ديها اللي هي المقصود ما هي يعني المدينة بلانتس مع حاجات كده كل بلانتس اللي هي النباتات اللي هي المستصاغة اللي هي بتتاكل زي مثلا زي البوتينتو زي كوميتو ساكلات دي طبعا البطاكس والطماظم جيت نباتات فليها اوراق اا وشجر وكده فالحيوانها بتدي التوكسستي بتاعتك لو هو حصل فيها اوفر دوز تمام طبعا لو كانت كميه قليله جدا افكر في رولين في مش عارفه ايه ممكن يعملها ديلوشن فما نقصرش في بالنسبه دي لكن لو اكل حاجه كميه كبيره هيحصل له ايه توكسستي طيب احنا عندنا قلنا ان النبات ده علم زي علم الحيوان زي علم اي علم عندنا هندرسه فطبعا علماء علماء النبات ما ساوش النبات كده يعني هو هزر كده روح ياخد نبات ويتكلم عنه او مش عارفه لا اسموها اورا تو سسيشن بس ما هياش حاجه في سقف ده كل واحد قسمها من منظور معين فطبعا اورجن بتاعتها او منشئها فيدايه من خالص في واحد قسمها طبعا ان بلانت كين اللي هي اساسها الويلاند تينك دون هي ليه ما فت النبات تمام النبات تينك دون بتقسم اخصام قسم لثلاث حاجات في حاجه عندنا اسمها برايمر بلانكس برايمري بلانكس البرايمر بلانكس دي اللي هي عباره عن النبات الاوليه اللي هي شكلها شكل النبات منها حاجتين منها الفضاء بتاعي ار دي و يبقى الجي الفضايت انضم ليها اسم الجي في ناس بتكتب وقت طبعا ده الخطوه البروتين كانت زي البلو جرين ار جي زي زامبل بس ديهم يعني يبقى على حسب التوزيع الاوليه او التقسيمه الاوليه البرايمري كانت ضم اورجانزم كنط اللي هي اول حاجه فيها برايمري بلانز منها منها فونجاي منها ال ار دي الفطري اللي هي زي الاسبرجيلس ال ار دي زي البلو كلين ال ار دي تمام نحاول نبص تمام معايا لانه ده كله جبار سيكشن نظام كده بس لا ثاني تصنيعه قالك ان هي على حسب تقسيمه الورقه نفسها او الزهره نفسها حاجه اسمها مونوكوتيدون ودايكوتيدون مونو انا كنت دي في الطور قطيدو يعني شارب قطاي قطوريدو المونه هنا نبات ذات قرقه واحده يعني الحبايه على بعضها كده تمام يعني هتفقى هتبقى لنا كده متاسبه لكن الضم قطيدو هتبقى نباتها ذات نباتات فقضين فقضين زي الترمس زي كل بس اللي هي البنز اللي هي بخلايا الحاجات دي دي بتقسم نصين لكن في حاجات بتبقى واحده زي جمله مثلا كمسال يعني بتبقى عرب عضاها بقى عرب عضاها تمام؟ دي صوبة تقسمة دي دي اول حاجة بلانت في انقدار خلاص بقى انا مش عايز تقطيرني يا مبتان في انقدارش تلك تقوم بسهر لو قيمتين هو انت عبره عوضو ماشي؟ انا مش هنبه كل واحدة انا معه دي اول تفزيع الليت بلانت في انقدار يبقى اي حاجه قال لك من حيث المهمه في البلانت نفسه مهماش اوضاقها ولا البذور بتاعتها ولا اي حاجه احنا يهمنا الاكتيف برنسيبال اللي فيها الاكتيف برنسيبال قال لك من حيث الاكتيف برنسيبال بتاعها او الكيميكال بروبرتيز بتاعتها بتقسم يعني احنا بنستخلص منها ايه او بنخرج من نبات ايه في اول حاجه عندنا حاجه اسمها الاكالويز الاكالويز تمام ده الاكتيف برنسيبال بيكون موجود احنا بنتكلم عنه بالتفصيل بس دلوقتي شويه يعني بنفكر نقسمه اول حاجه الاكالويز قالك ان الانثلايز بتبقى منتهيه دايما بالمقطع اللي هو الاي ان اي في اي ان اي يبقى اي انثلايز بتتهي ب اي ان اي بس مش اي حاجه منتهيه ب اي ان اي تبقى انثلايز تمام يعني دي شامله الانثلايز وحاجات ثانيه عشان ما جيش واحده دي كده يقول لي مثلا ايه حاجه ثانيه مثلا اسمها السن ارجين هقول لكم وقتك اهو ده صو مش عن طريقت ده ده والله مصير تمام يبقى اي حاجه اونلاين اي ان هزيبقى... اي هتبقى سوري الاطوار دي هي اي ان اي ده مش كل حاجه اي ان اي فبس انا الطوار دي مهمه تمام قالك القرص اللي خدنا منها نبزه كده في التجربه بتاعه القرص لما كنا بنشرح الربع الاول هو القرصين تقريبا بروسن تيست وتريبي ده كان اكثر حاجه شغلناها بيمشي عن ايه هيدريك اس صح قلت لكم ده القلويد وكنت شرحته ده هتاخدوه تاني في النباتات قلنا الالكالويز ديت بيبقى من حاجتين منها كذا حاجه زي الاتروبين زي المورفين زي الاستربين زي البروسين ده ديت بتبقى مجموعه من الالكالويز مستخرج من نبات معينه الاتروبين بيستخرج من نبات اسمه الاتروبا هو صح ده هو جابده وفي الكبيرة... نبات الدوكاس قلنا سمعه المره المره الاولى المحاضره ميلادنا هو بيتعرض معانا ان هو انا بس 12 بس مش مهم ان العرض يعني ده بعد كده تبع 53 فالعرض نشوفه متحدث عليه ازاي احنا عايزين العرض انه عايزين بس خدوا الانجليزي يا دوك الحمد لله ده ورا بقولنا اول حاجه من الاكتيف برنسيبس في اكتيف برنسيبال اسمه الاكز دي موجوده فين او منها ايه كايزامه زيها الكومفيل سنيالي 7 7 6 7 تمام تمام يا شوم انت عشان اخذ دكتور بس يا ما الله ماشي معانا ايه انا اخذ مش ماشي انا بس ميه طيب والله ماشي والله هو ازاي دي ماشي انا ده مين ايه مش معانا ده بيقول لي مش هو بيظلم انا شايفه على قد ايه ما عرفتش دخلها بدخلها يا جماعه ما بدخلهاش لا استصدم على اللي يكلم بدخلها اصلا هو انت سيكشن 7 يا ابني دخلها يا, يا ابن. دخلها دكتور. دكتور لا عشان انت ما بتشتركش انت بتدخلوا الناس واحنا مش عايزين المخروط من الاول يا دكتور ما حدش يحضر معانا مع احترامي لحضرتك بس بالان الناس حضرت بقى ما ترجعيش حد لا انا مش اول انا بدخل الناس من الاول في حاجه من الاول مش اعمل شجاع بدري بقى ما حدش لحد لا حدش يقدر ما دخلتش مين وادكتور لو حقنا خد بالنا ان احنا نخلي حد يهضر معانا و شوفها هتفقد جدا دي اطروضي لا مش انا اللي باخد سلايد سلايد وليكم سلايد مش كده معاكو ماشي على وسط السنه ده هذا هو حجم الكروت ام الورق <تصفيق> دي دي في <تصفيق> 25 في <تصفيق> هيانو جيت 25 دي سورتي 3 سلايد وداي سلايد في فينجنك تمام اسمها بس احنا كلامنا برده في الاخر اسمها دايتورش بس, بس ده دا تبع ايه دايتورش اللي هو اتفرج ايه اتش اس ان اتش سي ان مش احنا خدنا في السكشن الفا بتاع اللي هو اتش اس ان بنشوف عنه ان احنا بنجيب اطفال من نبات حطاقه البيقه بتاعهم سست ولا بتحط عليه ريفورم عشان يمرر ال اتش سي ان فاتساع من الرمات بتحتوي على الاكت برينسيب بتاعها اللي هو جلايكوسايدز منها حاجه اسمها السيالاجين جلايكوسايد ده نوع منها بقى هو اللي بيحتوي على اتش سي ان تمام فاهمين لحد كده طيب قال لك ان في نوع اسمه سيالاجين جلايكوسايد ده اللي بيطلعه البيمرليز لل اتش سي ان في ثاني اسمه كارديا جلايكوسايدز ده هو بيشتغل على من اسمه على الهارت الهارت تمام الكارديا سيست طبعه اتش سي ان. تمام? هلوك ازامي دينا نبات الموقتي بس لستة بعدينها. دالت حاجة في حاجة اسمها سورانين. سورانين. ده برضو آآ آآ نوع من ده موجود فيه نبات اسمه سلينام. سولينام دي برام. تمام? فيه دالي اسمه استابولين. الصابونين ده موجود فيه حاجه اسمها سترانز اولو سمز يبقى في البروتيت ده اكليب بروتين في لايكوسايد في سورانين في صابونين صابونين السورانين في اسمه سورينا ديبرون سورينا ديبرون في قال ان هو الصابونين بسرعه ااه الصابونين في حاجه نبات اسمه سترنلس كلو سنسس سترنلس كلو سنسس في طبعا ثاني في في, في في ثاني علماء... حاجه اوي اسمها زي زيت الجوجوبا اكواد اويز اللي هي بتكون في فلوتايل وتبقى مواد متطايره ومواد ايه ثابته والزيوت دي برضه كلها بتبقى اكتر برينسز موجوده في النبات في زي او ما اوت حسب الاثر برينس بتاعها ده توزيع تاجنرال اللي هو سواء برايمر بلاد او مونوبوتيت او بايت كلينج صح في اسبابه بقى من جواها نفسها او من حسب اهميتها ان هي لاك البرنسيبال بتاعها قلنا في الالكالويدز في الجلايكوسايدز في الصابونين في السورانيين في التانين كل الازاي دي لاك البرنسيبال في حاجه ثانيه اسمها فلتايل وكسد اويلز حد عايز يعرف في النقطه دي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 او حسب الطابة الورقان بتاعه مش هاد السوتي لماعه فوصلش عمش نايس والله قولنا البريل اتباطه اذا كانت انا قولنا بطه قولي شوية البريل مش جاب عليك قوله معاين انا سبب تعود على أسام الانت دا حدوق التقصير داتورو داتورو سبيل انا انا قاعده ولو البريل اطروق الادور تالي حاجة نسبوغن بورد طب اسو بيتايس مستر بس لكس دوينت في تمام ثالث حاجه الورد وقت الثالث عايز فا المضيف يقول ياندور ياندور السيستم جوزي رودوس كوميونز وي افروبيا رودوس كوميونز وي افروبيا في حاجه يعني ترى بيبصوا اي حاجه في قرب الديشن اكيد بتشرح الجونتي صح حتى لو هو مش عشان السبسيفيك اوطه الاوجر بتاعه يعني حتى لو هو مش بس الضامن ده بس في طقم الموضوع ان انا بعد كده هعرسوا ان اي حاجه تقوم انشن كده متاثره بالجونتي مش هتمر كده تمام يبقى بس اهم حاجه مثلا ان هو الريزوننس ده الخرب ده بيروح على الجونتي ما بيعملش حاجه ثانيه يبقى الجو دي طب كده بيقولك يتكلم ان هو, هو, هو الافوربيا الافوربيا في نيكوشيانا الخطوره بوشرع الضوء في الفيش سايت نيكوشيانا يا فين ان سيربر فيشينه منها بناخدين عن طوبا لا فين يا ابني صح الكاجه تبع ايه تبع افن فيش سايت فده انتوا في الزوملز اللي بتعرف النبات اللي بتعمل ايفكت على الجاي تي بعد كده في تقسيمه ثانيه قال لك حسب التوكسيست بتاعتها على على الاستريشن لو بنقولها او او اللي هي بتعمل ايه تنتس المرج ماشي تنتس المرج يعني دي نباتات هي ماشي गुनील <laughs> बरो असां هي دي بقى الحكايه هو هو اورا تقولها سله كده انت تعرفه انت بس هو اسمه ستريلز كلسنس بالعمره كده والله ما حد ذاكرها على الرغم اننا واقفين واحنا كنا بنذاكر وبعدين احنا مش روحنا طب بصوا بقى تخيل ان احنا نعمل ايه جامد خاله كانت بتعمل ايه برضه هي نفس الحكايه بتعملي ايه يا دكتور احنا ناكل نواشفين وبعد كده نقوله الواحد كده مش فاهم فانا فكر ان كله أنا حضرتك حضرتك قلت لك بعته ده مهم جدا انت جايبه 48 من 50 في الشارع ده ولا ايه في حضرتك ولا 50 من 50 50 بجد ازاي حضرتك كريفاي مصطفى 252 لا لا ده بجد ده بجد انت انا رشيد اكيد مش بقول يعني اكيد يا دكتور ايوه يعني جايبه فوق ال 44 في الشارع الاول والله يا دكتور انا جاي في درجه زي الزفت ليه انا الوحيد اللي كده انا ساعتو كلهم مش حد زعلك مش انا اقول لك لا مش حد زعلك مش انا اقول لك عامه اللي علينا ضربك ولا ايه كله مش كده كل مره ضربك طب طب خلاص خلاص الباقي كله وضايع منيا الطلبات اللي باين موت اللي جا كلها لسه احنا مش شف ظهر ظهر والله عامل عامل نافشه اهو الدكتور الدكتور وابن 5 6 كده وبعدين مشيت الركبه 5 6 كده في حاجه بيطلع عبد الرحمن اشترينا عطيه اشترينا بنات ده البريسر بتاعها بيكون فيدرال او اسمها فيدرال اكتيفيتنج بلانز فيها لوثرات وزي اوسترينيا ونيترات <تغ> لوثرات اوسترينيا ونيترات 103 ده طب خلاص قبل المره البتارت قست قلنا الحاجتين دول في حاجه ثانيه بتقلل كوانتي بتاعت المين تقلل كميه في اسمه ويستم النبات اسمه بوسطو بوسطو كويستير مش عارف كويستو لا, لا ما والله بس في الساعات والحاجات ديت ما اعرفش كليكم كليكم كلي هي اوتومنات عارف بقى شين ولا كليكم اوتومنال يا ابوك كليكم كليكم يعني انا عملت وانسي دي ياباني ده كل شيء بصوري على انا مش عارفه كده ولا لا بس يعني ايه لا ما ينفعش نكتبها بالعربي لا مش عارفه فيش ما تبوظ توها تشوف الفراغ ومعرف انك انت بتظبطه انجليزي يعني ترجمتها بالعربي اللغه بتاعتك عشان تحفظها كل شيء بس اقعد البرنامج كده واحنا من ايام رابعه كده لا مش انت تحفظها كده مع نفسك ما تقعدش براحه كده قدام الدكاتره في الشفم ولا بتاع هيقول لك يبطوا وتقلش ما تعملش مش بيظبطوا يعني يا اما تحس اللغه صعبه يا اما يسمعها قوي طبعا اي حد البوز بتاع الترجمه بتاع البوز او طبعا بقى ده ده كويس يعني طب مش شخصيه ده الروبر بتحس ان هو دخلت لاحمد العاصي في الشغل مش هينطق ال احمد العجيب لحد القلب انتوا تاني حاجه يا جماعه تقسيمه ثانيه اللي هي الميدرالكت اللي في الجنز قلنا في بلانك بتصوع على ذرات زي ما قلنا بتحتوي على الهيدريد بتحتوي على السيريوم ده اكزامبلز ليها برده ده مش كل حاجه في التوسعه بتاع النباتات بس ده حاجات كده نقصه سوياره المايجريد بيحتوي على نباتات زي ايه؟ ده سكر رز القمح ده ممكن نقول قصدك ده النباتات اللي هو المايجريد بيحتوي عليها زي حاجه اسمها سورغم سورغم اه ده نوع من العشب الشوفي سورغم في في حاجه اسمها البانكا بوربي بيعتمد اني حته دي ايه يا دكتوره احنا فين يا دكتوره احنا فين دي يا بنات بيحتويها النيتريت اه بيحتوي على النيتريت شفتوا كده ان فينا وده بيتجمع من الرز اوت برنس بتاع الكومينرانت ولا من الرز اكزامبل ليها ايه نايتريت او اكسلات او سيلينيوم كانزامبل يعني وطبعا خدتوها في اول اول صفحه في الكتاب تبع الدكتور ممدوح اللي قالك مش اللي تمسعه بتاعه البويا اللي هي التوكسيك مش في ناتشورال قلت لي التوكسيك بس في هيمن ازر او مان ازر صح في منها, من منها من المركبات دي اللي هو التوكس صح او بيز مينيرلز منها الكولاجين والنيترات والسيريوم ومش عارفه ايه الكلام ده كله صح ولا ايه ده في اول محاضره خطوه تاخير ماشي استني بقى, بقى في في, في, في السويل وفي النبات بتطوه كده برده ان السويل لو هي سبع سمات برضه جدا الاسترينيوم هات هي نقطه الصدم اللي مضروب فيها صح في كمان فلوريد موجود في الـ الـ الارض اللي هي صاير وبينتقل للنبات النباتيه بتفضل بتحط له اصلا على نترات تمام زي ما هو موجود في الميه النترات موجوده كمان بتركزها في الميه لسه بتدوه في النظر يعني يبقى احنا قلنا الحاجات اللي النباتات بتحطها على نترات هي السورجان ووالفه باربي فلورا في الاسترينيوم كوبس في زي الصويا بيض وي وير وي الهنجه مش عارفه والبرغل طب هذا برغل ماشيش والنبات اللي هو مغلفه زي بتاع البرسيم ده خلص خلاص تقدروا ما انت ازياء خالص بلاش قوي باطفى قوي باما كله داخل على بعضه برد ده غاز النبات يعني ايه يعني احنا ممكن نعالج التحولات وده ما تنسوش والله ده جيم الكيستس ان التحولات بتقدروا عشان اللي بيعمل الكيستس تمام يبقى احنا قلنا السيريوم النباتات بتاعتها طبعا الزينيا منها البروم منها الالفا الف ثالث تقسيمه ايه تركزوا على دول بس ثالث تقسيمه هتبقى اللي هي الفوتو سينسيتايزيشن طبعا هو يعني اعلى مني بده صح ايه مش انت قايله انا مسالها مساله اسمع حالا حد يا رب بقى تتغلط يا حبيبي لما تتعرض للشمس بيحصل حاجه بتتعرض للشمس بحاجه الحراره دي عشان الفيتا برودكت المفروض ان هو يخرج فبيخرجش اللي هو الفيتا ريسرف صح او فالو ريسرف حسب منطقه الضهر تمام مركب او الماده اللي اسمها فالو ريسرف دي المفروض ان هي تخرج من الجسم نتيجه ديه دي دي دي بي... في الانت برودكت بتاعه الكورفين ايه تابوليز صح المفروض ان هو اللي بياخد النبات ده او كده نروح على النبات حسب او نتيجه الحصاد فيه ده معين الانت برودكت الانت برودكت ده اللي هو فايلو ريس ده بيفضل يتجمع في الجسم ويتخزن تحت الاسكين لما يجي يتعرض للشمس بيتحرق اطراب الشمس الحرق بيحصل في خلايا الخلايا دي نمط بقى اللي بتعمل كده او الايه الهوا بيأكلها ويحصل في التفت ده حاجه اسمها النفت كماره كم نتا يعني نتا نتا لن كان بالعاده ولا ايش في حاجه الدنيا اسمها تروي فوليا ايش تروي فوليا تمام يبقى اللي انت بتمر بيه تروي فوليا دي حاجات بتعمل فوتو فوليا سيجو فوليا كده بقى الحته اللي هي تركزوا عليها بس بقول لكم ان الحاجه اللي فاتت مش انسات ما قلتش ان احنا بقى قلنا ده مهم والباقي قلناش عليه مهم فلما تجيء الامتحان لا قلت لكم الاول اللي كلمه مهم يعني ده ما ينساش التذكر بس معنى كده جد، معنى كده ان اللي مش مهم لازم اتذاكر برضه هيتذاكر برضه انا بقول لكم خالص لو في حاجه انا قلتش عليها مهمه محدش يجي الامتحان حاجه انا قلت حبيبي मोहि माल يعني هييش معانا هو كده لا احنا عايزينه علشان يبقى كويس اكتر او الانسان مش ده القانون اه باشتغل في السياسه الـ الـ احنا قلنا ان هو الحيوان ده يا اما عشان يتحول لبس ومتر برودكشن او ينمى فيه اي حاجه ايه ده هو ايه امور امور نفس الشكل ده هو بس طرح حواليا مطلش مني. ما فينا مكان? انت الحوالي مطلقة مطلقة على بريدنانسا. وطبعا مطلقة صروة دي مطلقة مهي ضلقة. صح? يعني هو لو مكلمت بيب لأسروا على بريدنانسا. عمدينها في تلات صور. او تلات حاجات بريدنانسا ده. يا ايه ما في حاجات بتأسروا طائرة. وفي حاجات ايه طائرة? وفي حاجات بتبقى بطاعة من روتو جينك قفل. روتو جينك قفلت. ده هو بعد تنيه ازاي قال لك ان الحاجه بتبقى دايجت ابورتو فيشل دراج سوري بلاند اللي هو بيروح المين بارت اوف اورجان بتاعه هو اليوترس لو كانت دايج هيبقى المين بارت اوف اورجان بتاعه هو اليوترس ماشي حتى حتى هتاخده انتجشن هيعمل شويه سيربس في السالتي بس هيروح على اليوترس هيجي بار بيزود في كثافه بتاع ادوخه ده هيؤدي لحدوث الابورتشن على البربنانسي تلات حاجات. يعني ما دايرت ابرتوفيشنت اه بلامت. في ان دايرت ابرتوفيشنت افت. وفي تراتو جينيك افت. قلنا دا دا نوبي اصدر بيجي بقى. دايرت على طول على اليوتروس. ما كانه او طول الهو كان بتاعه ما هو اليوتروس. ان دايرت ان هو بيعمل اه اعراض في السيسم الثانية ومنها او كاسكنتر يعني بيعمل في الطريق كده افت على اليوتروس. تمام? الطاق البروتوب بتاعه مش اليوتراس مثلا الريسبيراتوري النيرفوس جلدي بس منها تقميلها فرن او منها في طريقه يعرف يعمل برضه عاد اليوتراس تمام حتى الحاجه اللي هي سمارت اوتوجينيك افكت اللي هو بيعمل تشوهات جنينيه لسيل الام خالص في اليوتراس ويروح على الجيني طيب الطرز بقى اختلاف من ه نباتات ايه حاجه اسمها ها هتبقوا بيجي مام قرضه لا يا عم سلام بيجي مام قرضه لا يا عم بيجي مام قرضه بيجي مام قرضه بيجي مام قرضه لو انا بفتح حرب ماشي اسمه دجينه قرطاله دي فيت انا بتاعه بتعمل برضه ثبت على نتروس اويلك ابورتو فيشن تضرب بلاند تيجي على الراده تي ايه ولا كده ما هو مش هو انا عايز الراده ثاني 10 لا لا احنا عايزين الراده بس هو انت تبوظ هو تصاور انا تن ده بيعمل नगर <laughs> <Balkane? laughs> <تصفيق> ايوه بص كمان الترس اللي هو البرد المايه بتاعته طبعا انا مش عارفه خالص ايوه الترس ده حتى اللي هو البرد لما بيغلي المايه بتاعته ده المراره دي ده اللي هو في. استخدمت فيه او ماده سامه فيه او الاكتيف برنسيبال بتاعه اللي هو سامه اه عشان كده مين في دي في ده بتاع الشعر مش عارفه ايه حطوه في طول الشعر ده كله كلام مظبوط الماده سامه اللي هو الحاجه الجوره اللي هو اللي هو التيرس ده برده وبعدين اسمه الجديد يعني متسمى لون مرود ده اللي بصوا ده انا بكتب اسمه يا جماعه اللي هو شبر ازاي <تصفيق> شبر ده بيغيرت اكتر في كميه وبرده بنجينا مرمله بنينا مرمله وبرده بتطلع فيه لوناس سبيشيز بعد كده في الدايركت الدايركت تمام طبعا؟, طبعا قلنا ان الدور ده على سيستم تاني بتيجي تعمل على اللوتس منها حاجه اسمها اللي هو لوتس كوميونز اللي كان بيعمل على ايه على جوي ديز كان بيأثر على ديوتي اللي هو ريزموس كوميونز ومنها كمان سنس استرال اس بوليس سنس كبال جوت او سنس استرال اس بوليس سنس استرال سي ديز قصده دو بي اتو جوت بقى ان هو بيشتغل على جليل نفسه سبب الام خلاص بيشتغل على جليل نفسه في اول اول ثلاث شهور بيعمل مصفيص بقه بيعمل قائمه تكوته على الام وعلى جليل نفسه لو بنو سبيشز ثلاث دوجات على جليل تكوته بيعمل ده حصلت في السكيلتون سواء البون بتاعه وعضم اللور تايل باك كان بيعمل درفت بقى دي حاجات بيعملها سيبكم من النظر دي انا بقول التاني اللي هو بيعمل ايه, إيه, إيه ده بعد كده اللي نبداه بالتفصيل يعني بعديها بنبتدي اللوزينم نذكر برضه نسولينم ديتوم يبقى الحتت دي بيعمل طروجينك افكت البريدنس ده مهم جدا كان مهم جدا الحته دي البريد ال طروجينك افكت دي نوتسيس والسولينم ديتوم هنا بقى الأهم حالي حتى أخذت أسماء دي مهمة صعبة يا رجل بس صعبة أخذوا بس صعبة يا معاة أحمد لكم بشكلة صعبة شوية مدى مدى حاجة دعوة بس أنا يعني شوية تتقربت أو ما تتقربتش يا معاة بس داع كلام خود فضو والله بس يا جماعة أنتم ممكن بقى تعملون زي ما طوبش كداول كنتم كداول بقى لو تقل لها مثلاً ما تحفظش من لها كل حالة لها مع بعضها مثل مثلاً اخدتها في غزر المباتات حاجة تشارعها جايتي نبات مسلا كزا ونشتغل اه اه اترضه جالك مخلص وماشي تغلق تاني لا. ممكن يبقى فور من ضمن القرار بتاعنا. هتضوه فيه. طمام? لكن طبعا حياتك الجال تي هتتفكر جدا ينسى جاينة. حياتك سيين نسى جاينة. طمام? بس تقرؤواها قدو هنا. على قلت تعودوا على اساني. بعد كده قالت الميت اف برينسل بتاعهم اللي احنا نشتغل عليهم بقى قيمين عندنا. عندنا حتان. القلقية السويق جاين بصايد. اول نقطه بالنسبه للمهمين اللي هو الالكالويز وايه الجلايكوسايد قال لك الالكالويز دي طبعا انت هي اللي انت قرص صح هي من نبات بس عباره عن مجموعه من النيتروجن المركب ومرافقنه الجينيه بانشاها النبات يبقى عباره عن مجموعه من المركبات الكربوهيدراتيه من النبات القرص فضلها نباتي مش حيوان زي اليوريا مثلا فضلها حيوان صح طيب في له نوعين في حاجه في حاجه اسمها بروتو الكالوريز في حاجه اسمها بروتو الكالوريز يبقى في بروتو بروتو في الكالوريز تمام قالك ان في جاي من بعده اقربله دولنا خد اللي هو الجينس اللي هو اول واحد اول اسم بيكون الكاميدل حط فيه آل اي ان اي الاستريكين جاي من الاستتنس نقص جوميتو ش... خد الاستريكنس دي وحط لها اي ان اي بقى الاستريكين تمام في حاجات ثانيه قال لك حسب السبيشز اللي هو ده الاسم الثاني مش هو اسمه اطروبه اللي دولنا خد بقى دينامات ثاني حاجه اسمها زي زي البادوله دي تمام فينا بقى نقسمه 30 ترمز اروما من اروما زينب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 قد كده اسد الاكشن بتاعها في اضرو ثاني اسمه الامتين الامتين ماشي ده اسمه خالص اسمه ثاني ايبيكا 1 1 قلنا ايبيكا 1 اكس فاينل يا اخواننا يا اخواننا يا اخواني يبقى حسب ثلاث حاجات يا اما دي نصر قلنا بياخد اول اسم اللي هو اقرباء بنادولا ثاني حاجه اللي هو السبيشيز هياخد اللي هو الاسم الثاني اللي هو الكوكا كل شيء يا شباب شكرا الله اكبر حتى الاكشن بتاعها في نبات اسمه جيرتا وده ده بيعمل فوميتين كلمه ميتين اللي هو بيعمل ميتين دراف نور ايمسس اللي هو, هو الفوميتين تمام دي مسز الداتشر اللي الفوموشن اسمه زي ما انت is بيكون ملح وميه صح بس في الالكولز ما بيتكونش ميه ما بيتكونش ميه بيتكون الملح بس سلط بقى ايه سلطه مش اسد دي اتفتحت مع اسد بتكون अगेन अगेन के त स्मल بعد النباتات طرق التفصيل اسمه كروماتوجرافيك ده لو جهاز كده البليت بلو ده ده ومش عارفه ورا وايش أو بنعمل يعني بيستخرجوا بيها او قدروا يعملوا ديتكشن ليه لما نزل خلاص يبقى اصلا طريقه عشان نعمل ديتكشن بروفيتيشن واجليشن كان فلايت بيستخدم كروماتوجرافيك يبقى دي كل الخصائص بتاعتهم ابسولوت كريستلز معادة اتسوشنس بتعيدها. القار بتاعها اتسوشن بتاعها بتكون بتتتحد مع الاسدز وتكون صوته وزوته ووضر. ازلي او هاي بسويبون فيه الوضر. بيستحرقهم بحقتان بسمها الاستاس قد وميسل واللايز ميسل. بنعمل لهم الاسوليشن او اللي بتقشن به كروماتو درافي. كروماتو درافي ده مهم. قال لك في تقارب او في ديس بنعمل بيها برده الديكشن بتاع الالتورز دي مش بيعتمد بس على الكروماتوغرافيا كمان بس ده ده طبعا ده اللاست ستب او الفاينل ستب اللي احنا بنعمل الكروماتوغرافيا <تصفيق> ده اه هو بيقول لك ان انا ممكن اعمل له اوكشن من اوكشن زي هنجيب كميه من يورن ونحط عليها رياجنت تمام كميه من يورن نحط عليها رياجنت ايه هو الرياجنت ده المذرب معاه بيتكون من ايل بايد وشو من كميات مرتبي ايل بايد وبتسوق ايل بايد وجليشريك اسيتك اسيد تمام ده بس أولا أنت الله تعال منه دي هو بس نكمل عليهم بلستة لغوطة هما سكمل بلستة لغوطة يلقى نجيل كمية كم من يورن كمية من يورن هنضط عليهم الرئيجة بالمعاين وهو بتقومل إيه؟ من الملحة عيضاية ويقصص عيضاية بيش أستيق أسر ونكمل عليهم بلستة لغوطة ونحن سكمل هيحصل فيه إيه؟ الميديات تربلتي نكون فيه تربلتي دي لو طلب تربلتي يعني ها؟ دي مسؤولة عنها بيمنعها حكتين. يا اما انقلوية دي يا اما البروتين اللي هيكون كتيره ينزل في اليوريت. <تصفيق> البروتين بيعمل برو تربيت في اليوريت. اهم حاجة اللي هو الالف يوريت. تمام? يبقى عندناها احتمالين او خسر تربيت. اللي هي بقى يا اما الانترويز اللي اكتب نتطور عنها. يا اما الالبيوم. الالبيوم ان هو من البروتين. هنفرق ازاي? هنعرضها في الحرارة. هنعمل الهيتين? في حالة القلب يومين هيحصل ايه؟ هيبقى يعني هيبقى موجود بصورة اكبر وهيحصله برسوحشا تحت انه هيتدلط تحت يعني تمام؟ مش هيكتبه هل حان الهو منه؟ هيبقى <تصفيق> ايه؟ هيبقى اخضر هيبقى موجود ورزست ليه الهيتين جدا تمام؟ الالكاليت هيعمل ايه؟ تقلق بالهيت هيكتبه تمام؟ ردو الهيتين اليورين عشان نعمل له. هنشوف فيه <تصفيق> القرنزة ولا لا? هنجيب ايه? قالك ان احنا هنجيب المياه من اليورين ونفط عليها ريجنت المعين. يصور ايه ريجنت لا? بيكرك ايضايد تسم ايضايد بفلشة الستيك اسد. هنكمل عليه مي. في ايه? واذا هنفطون اقولوا شو اطعوني يعني ما هكمل انا نزي كذلك. اشتركوا في القناة. بالنموذج هذيك بس اسامي اسامي التجارب في تجربه اسمها ماير تيست ماير تيست والثاني اسمه باكنر واكنر باكنر واكنر باكنر باكنر في ده ده ال الماني الضفه تبقى في وباكنر تست باكنر تست هي دي دبليو بتتضاف فيه دي كلها تستات بتعملك اسد والمتر القرايه الماير تيست هيدينا وايت بريزنتين وايت بريزنتين دول كلهم نفس الفكره بس هيختلف فيها الاسس بس طبعا شوفوا بس الاسامي دي مرته هيدينا وايت بريزنتين برضه مختسته هيدينا راون بريزنتين كل حاجه بفرق اسس هو بفرق اسس ده لون اصفر اساس فهيدينا برضه اختو فركان عايز ده متطور اه بيقول لي ليه ولا عايز ده متطور برضه تروب دي عشان ايه معلش يلا مشقره الكلام ده يلا طقطينك 50 مره وانا اصلا كده مش عارفه اكمل وانا الدكتور الوحيد اللي في السكشن ايوه انت انت اللي بتتكلم ازاي هبقى واقف عشان يلا هات كل الاسئله طب ماشي انا مش عايز بيها. لا مش انا انا كنت بقول انا مش هقدر يلا مع السلامه حاضر تمام مع السلامه ايه ده لحد نعم جود بس ما بيدوش طوال تاني حاجه في حاجه اسمها تاكل دياميك تشن للاطراس يا جماعه يعني هو اللينا على طول في ممكن ان احنا نعمل له في بالسته ده تعمل له ريست مع اسس المعالجه في حاجه ثانيه اسمها سبراير هيكون هنجيب فلتر بيبر فلتر بيبر واحط عليها دروب كلوريد وكل واحد اشتغلها بطريقه يعني كل فكره كل عالم بيشتغل بطريقه مع نفسه ناخد ده كله بس بره ده هجيب الفلتر بيبر وهحط عليها نقطه من الاترويدز وهنعمل لها اسبرين فكره التبر اسيد بتاعه التبره بتاعه قرص هرمون الدو لو بقى اشوف بتاعه فلتر بيبر بحطها مش عارفه نحط عليها الاسيد بتاع القرص المعين للظهر الريجن بتاع اللي هو الاسبرين بس بره ده, ده. في اسمه او مثل اسمها دراجين بروف سبراي اسمها بروف سبراي ده يدينا اورنج كلر اورنج كلر ديم تشوت ثالث حاجه الطريقه الثانيه اسمها الطريقه الثانيه اسمها الطريقه تورنج ايجنت فكرتها ايه هنجيب فيتر داش فيتر داش تمام هنجيب الكرايت ده كريستال زهير عشان نعمل منها سوليوشن وعليها ريجنت معينه تمام يدينا ورق خلاص يعني ايه هتحفظوا اسامي الري... التجربه او التيست اللي انت مش هتحفظوا الكميات اللي جواها تمام قالك ان احنا ممكن نحط عليها سولفوريك اسيد بيكون كونسنتراتد ممكن سولفوريك اسيد ممكن نحط عليها ده نوع الرياجنت تمام نحطها نوع الرياجنت ممكن نحط عليها كوبونات الاسد كوبونات الاسد في حاجه اسمها برويد رياجنت برويد رياجنت ده بيتكون من سلفوريك اسيد و كلوريك اسيد ده برضه التركيز بتاعه ده مش, مش يعني التركيب بتاعه مش عارفه لو انا اسم الرياجنت نفسه البروت <سؤال> ايجنت ده بيتكون من الموريد اسيد و السلفوريك نحطه ما يتجفر تمام ويجف تماما هنحط عليه بعد كده او اتش كيو اتش هيدينا بايوت كلر يبقى ده ده الكلاينت سترات هنعمل له ديبوريشن لحد درايز تمام هنحط عليه لايكت اسيد برضه هنعمل له لحد الديبوريشن وي لحد ده بس احط عليه ال h هيدينا بايلوت غلط نساوي ديزايدا لحد ما زيها بالتالي بايلوت بالتالي هيكون بايلوت غلط تمام ده كل الخلايا ماشي هوت شويه بس ده لحد ما يعني ايه فتح شويه حتى عنده صوت استغلوا صوتي اقدر اقعد بره ساعه الدكتور كل شيء لسه كانت بس كده لسه في طصه صغيره هات يا جماعه الطصه خالص دي اقدر شويه حاجه هو بصوا خبز يعني الله بقى ثاني خلصنا اهم اكسبلرال اللي هو اكسبلر بيزا ثاني ثاني حاجه الايكم سايد دلايكون سايد ده برضه اكتب برينسيبالز موجود النبات تقسيمه اولانيه في نوعين حاجتين دلايكون بارت قال لكم يعني ايه دلوقتي و ا دلايكون بارت بنقسم دلايكون يعني في كميه شكر ده ننشبر يبقى بيتكون شكر شكر والثاني أظن ان هو نان شوغر يا اما حتين يا فينول يا اما الكحول السؤال اطلبت استاذ زياد برضه قلت بالبنسول موجود في النباتات قال لك ان هو في شقين في شق اللي هو السكر اللي هو الجلوكوز والفركتوز في اطلات اللي هو السكر في قال لك ممكن يبقى في واحد او اتنين اكتر من شوغر تاني البول اللي هو اللي هو مش شوغر هيكون يا اما بدوات تمام يلا نسيم قلبنا كنا بنعمل دراسه للكمان طب بقى في العمل دلوقتي بس يعني ايه هو النظريه اللي هو قلت لما رين وسيم قلب دول داكت برنسبل اسمه طالانو جينك داكت سايدز طالانو جينك داكت سايدز ده بقى اسمه ايه في نبات اسمه ايه اللي هو लोक किते في تقارب أو التقارب بتكشف عن زيب مصايت ستين хорошо